الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبدأ اليوم بهذه الليلة إن شاء الله بالكلام على ما يتيسر من الهدايات بهذه من هذه السورة الكريمة التي تضمنتها في آياتها وجملها فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه السورة سورة البقرة فواصلها تجتمع في هذه الحروف التي ركبت بقم فلنتدبر نحن قلنا بأن سورة الفاتحة فواصلها تدور على النون والميم يعني آخر حرف في كل آية أما فواصل سورة البقرة قم فلنتدبر قاف والميم والفاء واللام والنون والتاء والدال والباء والراء وقد افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة حروف التهجي وجاء هذا الافتتاح بألف ميم في ست سور وعدد الحروف المقطعة في أوائل السور جميعا بحذ التكرار تبلغ أربعة عشر حرفا ومع التكرار تبلغ ثمانية وسبعين من الحروف هذه الحروف غير المكررة الأربعة عشر مجموعة في قولك طرق سمعك النصيحة هذه كل الحروف المقطعة في القرآن في أوائل السور من غير تكرار أو في قولك نص حكيم قاطع له سر هذه الحروف المقطعة ذكر بعضهم فيها نحو من أربعين قولا وذكر بعضهم واحدا وعشرين قولا ونحن في مثل هذه المجالس لا نذكر التفسير ولكني أشير إلى بعض اللفتات واللطائف لأتوصل إلى ما يمكن أن يقال في هذه الحروف المقطعة من لفته ربما تكون مقصودة والله تعالى أعلم لكن حاصل المعاني التي ذكروها في الحروف المقطعة يمكن أن ترجع إلى ثلاثة رئيسه يتفرع من كل قول منها الأقوال الأخرى يعني من قال إنها تبلغ واحدا وعشرين قولا أعاد ذلك إلى ثلاثة أقوال رئيسه الأول أنها رموز من كلمات أو جمل وهذا تحته ثمانية أقوال هذه الثمانية ترجع إلى أن ذلك من قبيل الرموز رموز من كلمات أو جمل يعني الحرف يرمز لكلمة أو يرمز لجملة الثاني أنها أسماء أو أفعال أو أوصاف يعني هل هذا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا طاها وهكذا قاف هو اسم لشيء اسم لجبل أو غير ذلك فتحت هذا أربعة أقوال و. الثالث أن ذلك من قبيل حروف التهجي جئ بها لمعنى ما هذا المعنى الذي قصد هذا تحته تسعة أقوى لكن بصرف النظر عن هذه الأقوال المتعددة فإن هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور تشير إلى قضية وهي الإعجاز إعجاز القرآن الكريم فالله تبارك وتعالى تحدى بهذا القرآن فعجز أولئك الذين طرق سمعهم القرآن لأول وهله عن الاتيان بمثله مع فصاحتهم وبلاغتهم وما كان عندهم من الانفه مع شدة الحنق والعداوة ومع ذلك عجزوا ولا زال الناس في حال من العجز البالغ إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة وكل من يطعن في القرآن أو يتكلم في دين الإسلام أو يشكك أو يلبس فيه نقول بيننا وبينك هذا القرآن ائت بسورة بأقصر سورة واحدة منه ثم بعد ذلك نتناقش فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هذا الذي بيننا وبينهم كل طاعن في الإسلام كل مشكك كل ملبس بيننا وبينك شيء واحد هات أقصر سورة هات ما يعدل أو هات مثل أقصر سورة في القرآن أقصر سورة وهذه السور نازلة على سبعة أحرف هات هذا القرآن نازل على سبعة أحرف هات على وجه واحد فإن عجز فنقول إذن هذا كلام الله فعليك أن تسلم به وكل ما دل عليه من الهدايات والعقائد والأحكام والأخبار كل ذلك حق وصدق لا بد أن تؤمن بهذا والذي جاء به هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو نبي وقد أخبر هذا القرآن أنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده وجاء مصدقا لجميع الرسل عليه الصلاة والسلام وقد أمر الله عز وجل بطاعته وقرن طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بطاعته فمن كان يدعي الإيمان آمن بهذا القرآن فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليذعن لسنته لأنها الشارحة للقرآن والذين نقلوا إلينا هذا القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبته من بين العالمين عن علم وهم الذين بلغون هذا القرآن فكل طاعن في السنة وفي النقلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم روات هذا الدين وحملته نقول له هذا القرآن من أين جاء؟ من الذي نقله إليك هذا الذي تقرؤونه إن كنتم تؤمنون به؟ فمن الذي نقله لكم؟ هل هم كذب كفار؟ فلابد أن يقبل ما جاء في القرآن من الثناء عليهم وتزكيتهم في مواضع لا تخفى من كتاب الله عز وجل وهكذا ما جاء في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من براءتها كل هذا دل عليه القرآن وهكذا ما دل عليه من حقائق الآخرة والأسماء والصفات والإيمان وما إلى ذلك من قضايا الاعتقاد هذا كله يبطل المذاهب الباطلة والفاسدة مذاهب الفلسفية والكلامية ومذاهب الباطنية على اختلاف أنواعها ونحلها لأن هذا القرآن دل على هذه الحقائق بصورة. واضحة وهم يؤولونها ويحرفونها القرآن زكى هؤلاء الصحابة زك أم المؤمنين عائشة فالطاعن فيهم طاعن في القرآن لم يؤمن بالقرآن أولا نقلته وهو الذي زكاهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فلا نحتاج إلى أن نطول الكلام مع هؤلاء المبطلين بصنوفهم ومللهم ومذاهبهم وإنما نقول لهم أولاً أول شيء هذا القرآن هاتوا سورة واحدة فإن عجزوا فعند ذلك يكونوا إعلاناً للإفلاس والانقطاع فيكونوا بعد ذلك مبتلاً يريد إبطال الحق أو ترويج الباطل الذي يحمله ومثل هذا لا يستحق أن يناقش ولهذا قال الله عز وجل ولا تجادلوا الكتاب إلا هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء لا يطلبون الحق فهؤلاء لا مجال للجدال معهم لأنهم لا يجدي معهم الجدل إنما قصدوا إبطال الحق أو اقرار الباطل ولذلك انظر إلى الردود القرآنية والجدل في القرآن تجد أنه يقطع ذلك احيانا حينما قالوا إنما البيع مثل الربا مكابرة جاء الرد هكذا وأحل الله البيع وحرم الربا لم يطول معهم في الحجج العقلية والإقناع وضروب الجدال وإنما قال هذا فقط أحل الله البيع وحرم الربا انتهى تؤمن بالله الله حرم هذا وأنتم عبيده وأحل هذا وأنتم عبيده ليس عليكم إلا الإذعان فيقطع المبطل بهذه الطريقة هذا الذي يجادل في السنة ويقول دعونا في القرآن والسنة فيها وفيها وفيها وفيها, وفيها نقول له أخبرنا كم تصلي الظهر وكم تصلي العصر وكم تصلي المغرب وكم تصلي العشاء وكم تصلي الفجر قبل كل شيء وماذا تقرأ في الركعة الأولى ماذا تفعل بالركوع وكيف تركع وتسجد ماذا تفعل في هذه الصلاة كيف تؤديها فإذا قال لا أصلي نقول لا جدال معك نحتاج أن نتحدث معك عن الإسلام وعن وجوب الصلاة وعما يدخل به هذا الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين فإذا قال أنا أصلي نقول كم صلاة تصلي في اليوم والليلة خمس صلوات كم ركع في هذه الصلاة من أين أتيت بهذا لابد أن يقول هذا جاء مشروحا في السنة إلا إذا كان قد بلغ في الجهل غايته وقال إن هذه الأشياء كلها مفصلة في القرآن فهذا يكون قد رفع راية ونصب علما ينادي على نفسه بالجهل فإذا قال هذا في السنة عندها يقال له إذا أقررت على نفسك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب كيف تنتقي وتأخذ من السنة ما يوافق هواك وتترك الباقي وتقول لحاجة إليه وهكذا فالمقصود أن هذا القرآن جاء معجزاً وقد تحدى الله تبارك وتعالى هؤلاء العرب وغير العرب وهو تحدي قائم إلى قيام الساعة أن يؤتى بمثل هذا القرآن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم فركبوا منه ما يضاهي القرآن فلما عجزوا وانقطعوا تبين أنه حق من عند الله تبارك وتعالى هكذا ولذلك أيها الأحبة لم يأتي أحد في التاريخ يحاكي القرآن أبدا وكل الذين حاولوا انقطعوا ما استطاعوا وكان بعضهم يكتب ثم يمزق لا يخرجه للناس وقرأ في أخبار هؤلاء لم يجترأ أحد أن يتفوه إلا مسيلمة الذي إذا ذكر ذكر الكذب معه مسيلمة الكذاب نحن لا نعرف نسبه إلا أننا نعرف مسيلمة الكذاب ينسب إلى الكذب من منكم يعرف نسب مسيلمة من هو أبوه وجده إلى آخره هم من بني حنيفة لأنهم قتلوا في حروب الرده لكن ما نسبه تعرفونه نسب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه صغار التلاميذ. لكن نسب مسيلمة من يحفظه إنما يعرف نسبه إلى الكذب فقط والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنة فالخابزات خفزة فاللاقمات لقمة الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير ضفدع نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين هذه سورة الضفدع واللي قبلها سورة الفيل واللي قبلها سورة الطاحنات طحنه الله في النار فهذا مسيلم الكذاب إذا ذكرت هذه الأشياء تضحك الناس ومن لا يضحك فإنه يداري ذلك ويدفعه عن نفسه بينما إذا قرع القرآن خشعت له النفوس وأذعنت وأطمأنت القلوب وهكذا فهذه الحروف أيها الأحبة ذكرت في افتتاح السور ولهذا لا تكاد تذكر إلا ويذكر معها القرآن بعدها أو الوحي إلا في مواضع يسيرة قد حملها بعض أهل العلم على محامل لتكون جارية على هذا المهيع يعني انظروا في الحروف المقطعة ألف لام ميم في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وكل مثل ذلك في سائر السور ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لكن في مثل سورة نون مثلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وأنه لم يصرح بذكر الكتاب لكنه أشار إليه بذكر النعمة وهي الوحي والنبوة وهكذا يقول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا شك أنه من عند الله فلا يصح ان يرتاب فيه أحد وليس هو أيضا بمبعث للريب فهو في غاية الوضوح والإحكام والتناسق والتناسب يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا في بلاغته وفصاحته فهذا ينتفع به أهل التقوى المتقون الذين رزقهم الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح فهؤلاء هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا بفعل ما أمر واجتناب منها تأملوا هذه الآية ذلك الكتاب الإشارة بذلك معروف أنها للبعيد يقولون هذا للقريب ذاك للمتوسط ذلك للبعيد ذلك الكتاب لا ريب فيه فهنا الإشارة بالبعد تفيد علو ومرتبته هذا البعد ليس ببعد حسي ولكنه بعد معنوي ذلك الكتاب رفيع القدر والمنزلة والمكانة فهو ذو مرتبة عظيمة عالية وما كان كذلك فينبغي أن يعظم في النفوس وأن يجل وأن يقدس ويحترم فلا يبتذل ولا يمتهن ولذلك العلماء يذكرون في أدابه ألا يقرأ الا يمس المصحف إلا طاهر وكذلك لا يتوسد المصحف ولا يتكأ عليه ولا يوضع فوقه شيء حتى كتب العلم يوضع فوقها ولا تمد الرجل نحوه ولا يحصل شيء من المزاولات التي يكون فيها ابتذال حسي أو معنوي للقرآن يعني مثل التمثل بالقرآن الاستشهاد في بعض المواضع بعض المناسبات بجمله من القرآن الراجح أن هذا يجوز ما لم يكن ذلك في مقام لا يليق أو مما يضحك منه الناس أو نحو هذا لماذا لأنه يؤدي إلى ابتذال القرآن وامتهانه فهنا أشار بهذه الإشارة أشار إلى البعيد لعلو مرتبته وإذا كان بهذه المثابة عالي المرتبة فلا بد أن يعود ذلك على ملابسه وملازمه فمن لازم هذا القرآن؟ على قدره وعظمت مهابته وارتفعت منزلته ودرجته المقاربة والملابسه لمثل هذه ولذلك انظروا إلى الأشياء الحسية التي يلابسها الناس من المهن والصنائع عرب معروف عندهم أن أهل الخيل فيهم من الشجاعة والإقدام ما ليس في غيرهم اهل الغنم فيهم السكينه أهل الابل فيهم رعونه وشده غلظة الذين يكثرون من مخالطتها أهل الزرع فيهم ضعف وهكذا كل صاحب صنعة أو مهنة فإنه يتاثر بصنعته ومهنته ولا بد تكلموا عن أشياء كثيرة تكلموا عن من يعلم الصبيان تكلموا عن من يزاول التعليم عموما وأصحاب الفراسة يذكرون من هذا أشياء يرى رجلا يجلس في مكان وهو لا يعرفه ويقول هذا معلم صبيان فيسأل الرجل أين تعمل يقول علم الصبيان فيسأل هذا القاضي صاحب الفراسة كيف عرفت قال جلس جلسة الملوك وليس بملك يعني هيئة ليست هيئة ملك ونظرت إليه فإذا مر به صبي سلم عليه معتاد على الصبيان فهو معلم في الكتاتيب يجلس جلسة الملوك لكنه مصروف النظر إلى الصبيان فعرف أنه معلم ومعلم صبيان فكثرة المزاولات والملابسات لا شك أنها تؤثر في طبيعة الإنسان وفي حاله يعرف ذلك أهل الفراسة وقد يظهر ذلك لكل أحد فهذا المتمسك بالقرآن الملازم له بتلاوته والعمل به الذي يشتغل بتدبر هذا القرآن ويمتثل ما جاء فيه من الهدايات هذا تعلو مرتبته فهذا القرآن رفيع الجناب وهكذا ما وصف به القرآن من الكرم قران كريم عزيز عظيم المشتغل بهذا الكتاب له نصيب من هذا كذلك لما وصف بأنه كتاب مبارك كما قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات وهذا أمر مشاهد في أهل القرآن الذين يعملون به ويتدبرونه ويتلونه أنا الليل واطراف النهار. هذه الإشارة إلى البعيد ذلك الكتاب التي تدل على شرفه وعلوي مرتبته أيضا إشارة إلى ما سيؤول إليه أمر هذا القرآن من كونه مكتوبا ومجموعا في كتاب في كتاب واحد لاحظوا ذلك الكتاب سماه كتابا وحينما نزلت هذه الآية لم يكن القرآن قد جمع في مصاحف فدل على أن ذلك اشاره والله تعالى أعلم إلى ما سيؤول إليه أمره ولهذا قال بعض أهل العلم إن جمع عثمان رضي الله تعالى عنه وقبله كتابة أبي بكر رضي الله عنه القرآن في صحف ثم عثمان رضي الله عنه جمعه في مصاحف أن هذا ليس من قبيل المصالح المرسلة الأصوليون عادة يمثلون على المصالح المرسلة بجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دعت الحاجة إليه فجمعه فحمد له ذلك لكن من أهل العلم من يقول لا هذا ليس من المصالح المرسلة بل هذا مأخوذ من النص بطريق من طرق الدلالة الصحيحة أن الله سماه كتابا فدل على أن ذلك مما سيؤول إليه أمره بل قالوا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى أوحى إليه ما سيكون من أمر المصاحف وهذا كما قال الله تبارك وتعالى أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه سماه كتابا وقالوا هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وغير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أوحى الله إليه كان له من أصحابه من كان يكتب الوحي ولما جمعت هذه المصاحف كتبت في صحف أولا كتب القرآن في صحف ثم في مصاحف في عهد عثمان فالذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكتب في عثمان ما كان يكتب أو يقبل شيء إلا أن يشهد عليه شهيدان قالوا المراد الحفظ والكتابه لا بد أن يكون محفوظا وأن يكون مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول شهدان يشهدان على أن هذه الرقاع مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يطلبون الكتابة والحفظ زيادة في التوثق هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية من الهدايات وأترك الباقي في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم ويجعلنا وإياكم هدات مهتدين. والله أعلم صلى الله عليه محمد عليه وصحبه السلام عليكم